بسم الله الرحمن الرحیم آمين و الكتاب المبين ان جعلناه قرانا هوديا لعلكم تتقون وان انه في كتابنا عند علم حكيم فسنضرب عنكم الذكر صفحا منكم وَكَمَ عُسَلْنَا مِنْ نَبِيٍ فِي نَوَّلِينَ وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ نَبِيٍ إِنَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِمُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشِدَ لِمْ بَطُشًا وَمَضَعْ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَنَرْضَ يَقُولُ خلق العزيز القدير ما في فيها, وجعل لكم فيها لعلكم تهتدون والذين الشمس غابيا فانشر طبيبا فتمني ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكل من الفلك وما في العالمه تركم لتستووا على الدورى فتذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليهم وتقولون وتقولون سبحانا للذي So <laughs> the <laughs> شراح بما ضرب للرحمن مثلا وظل وجره مصود زن وهو كظيم اومن ينشأ في الحرية وهو في انخصام غير مين واجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن او اشهدوا شهادته وقالوا مر شاء الرحمن ما عبدناه مابا بذلك من علم لهم إلا يخوصون اما تيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسقون بل قالوا إنا وجدنا وَإِنَّهُ وإن عَلَىٰ ثَأْرٍ فِي مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ I don't know. از قان ابرامیم لأبيه وقومه انني براؤ مما تعبدون الَّذِي فَطَرْنِي فَإِنَّهُ سَيَخْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي جاءهم الحق ورسولا مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل القريتين عظيم، أهُم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعض سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا اصنارون عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما نتاع فيات الدنيا ولا اخره عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحصنون ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فليس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أن أنكم أنكم في العذاب مشتكيون، فأنت تسمع الصوت أو تهدي العمي وما كان في ظلال المبين، فإنما نذهب النب ك، فإن منهم تقيمون أو نرينك الذي وعدناه، فإن علينا فاستمسك بالذي أو في إليك إنك على صراط مستقيم وإنه ذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسأل من رسلنا من قبرك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتين عدو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 كبر من اختها و بالعذاب نعلم يرجون و يا أيها مهتدون كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قلبه قال يا قوم قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه لنهار تجري من تحته أفلا تبصرون أمن خير من هذا الذي هو مهيل ولا يكاد يبين فلولا عليه أسوارا من ذهب نو جاء معه نو جاء معه لبائكة مقترين فاستخف قومه فطاروه إنهم إنهم كانوا قوما فاسقين فلنا سفن تقن منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا من ولم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير لمهون ما ضربوه لك إلا جدلا نا ضربه خصمون إلا عليه وجعلناه وَلَوْ نَشَاءُ نَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَنَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ بِالسَّاعَةِ فَلَا تَمْطَوْنَ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدْكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِينَ تَخْتَنِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وأطيرون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعض لبعض عدون للمتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ العين وأنتم فيها خالدون وَتَمْكَنُ الْجَنَّةُ الَّتِي يُؤْلَفُونَهَا أُنزِلَتْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسو وما, وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين ونادوا يا مالك يقض علينا ربك قال إنكم ماكفون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أنظرموا أم أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسنع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول سبحان رب السماوات ولود رب العرش عجبا يصفون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عجم ما يسفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وَالَّذِي فِي السَّمَاءِ وَفِي وَهُوَ الحكيم العليم وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ له ملك السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا و ما بينهما و عنده و عن الساعات وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون منه الشفاعة إلا من شهد, بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألكهم ولئلا سألتم من خلطهم ويقولون الله فأنا يفكون وقيل لهم يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسون